صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ياتصفه معكم محمد ولاء الدين محي الدين عبد المحسن سمير البنا جمال حماد واحمد مشعل الجامع لاحكام القران الاعداد الاذاعي مامون النجار الاخراج محمد مشعل توقفنا بالامس يا عم عندما انتهى الامام من شرح المساله الثانيه من مسائل الايه الرابعه والعشرين من سوره النساء وكانت حول قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم نعم فماذا قال الامام قال الامام ان معناه بنكاح او شراء فادخلوا النكاح تحت ملك اليمين ويكون معنى الايه اي تملكون عصمتهن بالنكاح وتملكون الرقبه بالشراء فكانهن كلهن ملك يمين وما عدا ذلك فزنا ثم اورد الامام قول ابن عباس المحصنات العفائف من المسلمين ومن اهل الكتاب واسند عن مجاهد انه قال لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل فتح الله عليك يا بني نستطيع استطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهي بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحان الله وحمد الله والآن يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس المسألة الثالثة قوله تعالى كتاب الله عليكم أي حرمت هذه النساء كتابا من الله عليكم ومعنى حرمت عليكم كتب الله عليكم وقال الزجاج والكوفيون هو نصب على الإغراء أي إلزموا كتاب الله أو عليكم كتاب الله وفيه نظر على ما ذكره أبو علي فإن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب على حرف الإغراء فلا يقال زيدا عليك أو زيدا دونك بل يقال عليك زيدا ودونك عمرا وقال عبيدة السلماني وغيره قوله كتاب الله عليكم إشارة إلى ما ثبت في القرآن من قوله تعالى مثنى وثلاث وربع وفي هذا بعد والأظهر أن قوله تعالى كتاب الله عليكم إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبينما كانت العرب تفعله المسألة الرابعة قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأحل لكم ردا على حرمت عليكم والباقون بالفتح ردا على قوله تعالى كتاب الله عليكم وهذا يقتضي الا يحرم من النساء الا من ذكر وليس كذلك فان الله تعالى قد حرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من لم يذكر في الايه فيضم اليها قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا روى مسلم وغيره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها وقال ابن شهاب فنرى خاله ابيها وعمه ابيها بتلك المنزله وقد قيل ان تحريم الجمع بين المراه وعمتها وخالتها متلقى من الايه نفسها لان الله تعالى حرم الجمع بين الاختين والجمع بين المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الأختين أو لأن الخالة في معنى الوالدة والعمة في معنى الوالد والصحيح الأول لأن الكتاب والسنة كالشيء الواحد فكانه قال أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب وما وراء ما أكملت به البيان على لسان محمد عليه الصلاة والسلام وقول ابن شهاب فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة إنما صار إلى ذلك لأنه حمل الخالة والعمة على العموم وتم له ذلك لأن العمة اسم لكل انثى شاركت أباك في أصليه أو في أحدهما والخالة كذلك كما بيناه وفي مصنف ابي داود وغيره عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المراه على عمتها ولا العمه على بنت اخيها ولا المراه على خالتها ولا الخاله على بنت اختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى وروى ابو داود ايضا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمه والخالة وبين العمتين والخالتين وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالنكاح وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه ولأنهم مخالفون للسنة الثابته وقوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين العمتين والخالتين فقد اشكل على بعض أهل العلم وتحير في معناه حتى حمله على ما يبعد أو لا يجوز فقال معنى بين العمتين على المجاز أي بين العمة وبنت أخيها فقيل لهما عمتان كما قيل سنة العمرين أبي بكر وعمر وبين الخالتين مثله قال النحاس وهذا من التعسف الذي لا يكاد يسمع بمثله وفيه ايضا مع التعسف انه يكون كلاما مكررا لغير فائده لانه اذا كان المعنى نهى ان يجمع بين العمه وبنت اخيها وبين العمتين يعني به العمه وبنت اخيها صار الكلام مكررا لغير فائده وايضا فلو كان كما قال لوجب ان يكون وبين الخاله وليس كذلك الحديث لان الحديث نهى ان يجمع بين العمه والخاله فالواجب على لفظ الحديث الا يجمع بين امراتين احداهما عمه اخرى والاخرى خاله اخرى وهذا يخرج على معنى صحيح يكون رجل وابنه تزوج امرأة وابنتها تزوج الرجل البنت وتزوج لابن الأم فولد لكل واحد منهما ابنة من هاتين الزوجتين فابنة الأب عمه ابنة لابن وابنة لابن خالة ابنة الأب وأما الجمع بين الخالتين فهذا يوجب أن يكون امرأتين كل واحدة منهما خالة أخرى وذلك أن يكون رجل تزوج ابنة رجل وتزوج الآخر ابنته فولد لكل واحد منهما ابنه فابنة كل واحد منهما خالة أخرى وأما الجمع بين العمتين فيوجب ألا يجمع بين امرأتين كل واحدة منهما عمة أخرى وذلك أن يتزوج رجل ام رجل ويتزوج الآخر ام الآخر فيولد لكل واحد منهما ابنه فابنة كل واحد منهما عمه الأخرى فهذا ما حرم الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن الله المسألة الخامسة، وإذا تقرر هذا، فقد عقد العلماء في من يحرم الجمع بينهن عقدا حسنا. فروى معتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبي جرير عن الشعبي قال: كل امراتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكراء، لم يجز له أن يتزوج الأخرى، فالجمع بينهما باطل. فقلت له. عمن هذا؟ قال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سفيان الثوري تفسيره عندنا أن يكون من النسب ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما ان شاء وقال أبو عمر وهذا على مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزعي أما سائرون فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهم فيما علمت لا يختلفون في هذا الأصل. وقد كره قوم من السلف أن يجمع الرجل بين ابنة رجل وامرأته من أجل أن أحدهما لو كان ذكرا لم يحل له نكاح الأخرى. والذي عليه العلماء أنه لا بأس بذلك وأن المراعى النسب دون غيره من المصاهره ثم ورد في بعض الأخبار. التنبيه على العلة في منع الجمع بين من ذكر، وذلك ما يفضي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة، مما يقع بين الضرائر من الشنآن والشرور بسبب الغيرة. فروى ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمتي أو على الخالة، وقال. انكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم ومن مراسيل ابي داود عن حسين بن طلحه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المراه على اخواتها مخافه القطيعه وقد طرد بعض السلف هذه العله فمنع الجمع بين المراه وقريبتها وسواء كانت بنت عم او بنت خال او بنت خاله روي ذلك عن إسحاق بن طلحة وإكرمة وقتادة وعطاء في رواية ابن أبي نجيح وروى عنه ابن جريج أنه لا بأس بذلك وهو الصحيح وقد نكح حسن بن حسين بن علي في ليلة واحدة ابنه محمد بن علي وابنة عمر بن علي فجمع بين ابنتي عم ذكره عبد الرزاق زاد بن عيينة فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن وقد كره مالك هذا وليس بحرام عنده وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن ابنتي العم أيجمع بينهما فقال ما أعلمه حراما قيل له أفتكرهه قال إن ناسا لا يتقونه قال ابن القاسم وهو حلال لا بأس به قال ابن المنذر لا اعلم احدا ابطل هذا النكاح وهما داخلتان في جمله ما ابيح بالنكاح غير خارجتين منه بكتاب ولا سنه ولا اجماع وكذلك الجمع بين ابنتي عمه وابنتي خاله وقيل المعنى واحل لكم ما وراء ذوات المحارم من اقربائكم قال قتاده يعني بذلك ملك اليمين سبحان الله الحمد لله وهاكذا يا ولدي أدركنا الوقت وغدا نلتقي مع الإمام مرة أخرى إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم